كان الكلام في وثاقة علي بن أبي حمزة البطائنين وقد ذكرنا أن المستناد في توثيقه عبارة الشيخ في العدة ويؤكد مضمون هذه العباره روايه ثلاثين شخصا من اجلاء الطائفه منهم المشايخ الثلاثه صفوان والبزنطي وابن أبي عمير ولكن. قد يعارض هذا التوثيق بوجوه الأول ما ذكره الكشي عن محمد بن مسعود يعني العياشي عن علي بن فضال قال علي بن ابي حمزه كذاب متهم روى أصحابنا يعني يعلل هو كلامه روى أصحابنا أن ابا الحسن الرضا قال بعد موت ابن أبي حمزة إنه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا وفي رواية اخرى يعني ذكرها الكشي عن ابن مسعود قال سمعت ابن فضال يقول ابن أبي حمزة كذاب ملعون قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا ذلك <تصفيق> هل وجه الثاني الرواية المعتبرة عن الرضا عليه السلام نفس الرواية السابقة التي ذكرناها ولكن ذيلها قال فما استبان لكم فما استبان لكم كذبا ألي <تصفيق> الوجه الثالث ما ذكره الشيخ في كتاب الغيباء بعد ذكر رواية قال. فهذا خبر رواه ابن ابي حمزة وهو مطعون عليه وهو واقفي ولكن هذه الوجوه غير صالحة للمعارضة أما الأول المنقول عن ابن فضال عبارتان الاولى قوله علي كذاب متهم ولا وثوق عندنا لصدور هذه العباره عن ابن فضال في حق ابن ابي حمزه وذلك اولا لان كتاب الكشي بمراه ومسمع من النجاشي والشيخ وقد نقلا عنه في عده موارد منها ما نقله من الذنب في حق ولده الحسن ابن علي ابن ابي حمزه فعدم نقلهما ما نقله الكشي عن ابن فضال مانع من الوثوق بهذا الخضار وثانيا قد نقل الكشي نفس هذا التعبير عن العياشي عن ابن فضال في حق ولده الحسان ومن البعيد ان يكون ابن فضال سئل عن علي وعن الحسن ولده يعني فاجاب عن ذلك بتعبير واحد اذا فمن المحتمل انه وقع الخلق في النسخه بين علي وبين ولده الحسان وأما ملي. وأما العبارة الثانية وهي قول ابن فضال ابن أبي حمزة كذاب ملعون فقد نقلها الكشي أيضا عن ابن فضال في حق ولده الحسان والظاهر ذلك لما لأن ابن فضال متحد بحسب الطبقات مع الحسن ابن ابي حمزه فيمكنه ان يقول رويت عنه احاديث كثيره وكتبت عنه تفسير القرآن باعتبار أنهما يعني ابن فضال والحسان من أصحاب الجواد عليه السلام. بينما علي من أصحاب الكاظم عليه السلام. ويؤيد ذلك ويؤيد ذلك أن ابن الغضائري صرح بأن المقصود بكلام ابن فضال والحسان إذن فيكفينا في دفع هذا المعارض عدم ثبوت ارتباطه بعلي بن ابي حمزه وأما هذا هو الوجه الأول، الوجه الثاني. أحرزنا بعبارة الشيخ بعد في العدة الوجه الثاني. هدي. قول الرضا عليه السلام. فما استبان لكم كذبه ظاهر في الكذب العقائدي يعني اما استبان لكم بعد اصراره على الوقف رغم وضوح الدلائل على امامه الرضا عليه السلام انه كذب في هذا المعتقد وهو معتقد واقف niet kun je, had hij had hij een woordje, is dat het privacy? En dan was hij hier weer als, die is van Noa, hij hoeft niet, want de imam hoeft niet, de imam is 100 jaar. Ja, we zien dat, en dan was de imam, was het dan dat we de de de de de de ولم يحدثه لا بل يحافظ مجرد انه واقف الان انا ازيد هذا كما ان عباره الشيخ في الغيبه روى الثقات هكذا قال الشيخ روى الثقات ان اول من اظهر هذا الاعتقاد يعني الوقف علي بن ابي حمزة وزياد القندي ياكل القندي الظاهر وعثمان ابن عيسى الايراني سويته صومالي الاعراقي سويته ايراني سيدنا ما بقش طمعوا في الدنيا ومالوا الى حطامها واستمالوا قومان يعني بالأموال فقد يقال بأن اظهار الوقف طمعا في الدنيا مساوق للكذب وجواب ذلك انه لا ملازم وجدانا بين الكذب في الأمور العقائدية وبين اختلال وثاقة اللسان فإن الراوي قد يكذب في إظهار بعض المعتقدات لأجل الوصول إلى غاية معينة ولكنه عندما يخبروا عن الإمام في الأحكام الشرعية يكون متحرجا في الرواية إذن فلا ينخضوا ما ذكر للمعارضه ما شيخنا الان انتم اقراوا الحمد لله اقراوا رواياتنا كثير من رواياتنا فيه. لاجل ان بل لأجل أن هذا الراوي مثلا يظهر عظمة أهل البيت عليهم السلام ينقل الروايات بلا كورع كل ما كل ما يؤدي إلى إظهار مقام أهل البيت لا يبحث عن أسناده ينقله بينما في الأحكام الشرعية يتوقف ويدقق في السند ويحاسب قد يكون الشخصا كذلك لا ملازمة بين الأمرين بين أن يكون الشخص قد يرتكب مثلا المسامحة في, في مجالات الأمور العقائدية ولكنه في الأخبار التي تتعلق بالأحكام الشرعية يكون شخصا متحرجا ابن أبي حمزة هكذا كان. الشيخ يقول هو متحرج في روايتي. والآن هو الشيخ يقول مطعون عليه المحالة مقصوده هذا أصلاف وتعالى كلام الشيخ الشيخ قال من يكون من هؤلاء لا ما قاله من يكون من هؤلاء يعني الاختلق لا ما قالها قال الشيخ الطائفة عملت بأخبار فرق الشيعة إذا كان الراوي متحرجا في روايته موثوقاً في أمانته ولذلك يعني لأنهم متحرجون عاملة الطائفة بأخبار علي بن أبي حامد مع علي بن أبي حامد متحرج في روايته موثوق في أمانه. الله عز وجل صريح الله عز وجل صريح ما مطلقاً لكن الناقل هو واحد منهم من يعني فطحه. الناقل شنو؟ النقل بالشنو وقع. أن الغضال فطحي وعلى ابن أبي حمزة واقف بأي ربط بينهما وحيدنا هذا جانب سموه هذا هذا عليكم لا لكم، فإنه متهم بما أنها بما أنها فرقة أخرى من المذهب وهو يريد دحبها. لذلك فهو متهم إذن فذمه لعلي بن أبي حمز متهم فيه فذا عليكم لا لكم متوجه لأن الملازمة فينظر إلى الجانب للإفضار الإفضار في المرعيات أقول هذا بالنتيجة إذا كان متهما في كلام ابن فضال فسقط كلامه على الاعتبار إذا ما ثبت معارض كلام الشيء. هو تفضل بين العقائد بالبروح. فمن هذا جزء مقصوده هذا حتى يجوز مقصوده، ولكنه قال هذا المقدار الذي قال. يحتمل شيء آخر هذا المقدار الذي قال. قال أنا قال نحن الآن كلامنا في عبارة الإمام وليس في كلام. بقال. اما استبان لكم كذبوه او مثلا في كلام الشيخ انه اظهر هذا الاعتقاد طبعا في الدنيا ومال الى حطامها ملي. ولكنه في الاحكام الشرعيه ومتحرجه واما الوجه الثالث وهو قول الشيخ في الغيبه مطعون عليه وهو واقفي بلحاظ ان الخبر الذي نقله ابن ابي حمزه في الامور العقائديه وبما انه مطعون عليه في هذا الامر وانه واقفيون فلعله ساق هذا الخبر لتاييد معتقده اذا فبالنتيجة يعني هذا التعليق من الشيخ على رواية ثلاثة المعاملة بل بل بل إذن فبالنتيجة الوجه الموثق تام والمعارض لم ينهض للمعارضة وأما ما ذكره عدة من أن ابن أبي حمزة يعمل بما رواه قبل الوقف دون ما رواه بعد و بينهما اما بالراوي او بالكتاب فان كان الراوي عنه مما لا يروي الا عن ثقتين كالمشايخ الثلاثه او كان الكتاب من الكتب التي عليها معوان كتاب الحسين ابن سعيد وامثاله فحينئذ يكون ذلك شاهدا على كون الروايه مما رواه قبل الواقع، ولكن هذا التفصيل لا شاهد عليه، فإن عبارة الشيخ في العدة ظاهرة. في حجية خبره بعد وقفه فضلا عما رواه قبل ذلك فتأمال والحمد لله رب العالمين وأنفاسكم that we are